علوه قطر علوه الذات وعلوه شكل علوه الذات معناه أن الله تعالى فوق الخلق جميعا فعلوه شكل علوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال فله من صفات الكمال أعلاها وأحسنها سبحانه وتعالى وذكرنا أن الله تعالى من صباته الكاملية الذاتية وصدق الكلام وذنبه قوله تعالى وقلم الله أبو موسى وقوله تعالى وقوله تعالى ونادى هما ربهما وقوله تعالى حتى يسمع كلام الله وقوله تعالى يريدون يريدون ان يوثقوا كلام الله يريد الله سبحانه وتعالى مكتوب باللفظ الكلام وقلنا ان الكلام من الله سبحانه تعالى بحرف وصوت لكن لا يعلم حقيقيه الكلام سبحانه وتعالى وكذلك تارك اللفظ قال احمد في تطور الوقت عشان على طول كان تطور جزئيه او كاميه ومعنى اليوم صفه جوهر معنى اليوم صفه في الله عند الزجل وليقتر الاكتواء طيب صفه الاكواء هذه صفه عاليه ولا صفه جزئيه هل القطر الثانيه هو الملقين يا الله تعالى هل هي ثابته لله او غير ثابته ثابته كذلك الرحمن على نار الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش كما أرضك استوى فلق السماوات والارض في سته ايام شوفنا الجلاله فهي ثابتة بالقرآن وبالسنة أيضا لكن الحديث قال ما دليل ما سنة صلى الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من الخلق استوى على عرشه لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه صلى الله عليه وسلم وكذلك أجل على المظلمون على أن الله تعالى مستوى خلق خلق على العرش نعم يجب أن تقول حضرتك أو تقول خلقا الخلق ثم تتوى على العرش يجب أن تقول ليه قد كان فيه يجب أن تقول اللوكي تسأل تقول أين الله قبل أن يخرق العرش لا مش كذا ما حلقوا دعا مثلق الله الخلق تتوى على العرش نعم فيه قدرة هنا خلق الخلق خلق الخلق ثم استوى فلط... الاسل ثم استوى اهل استعرضوا ليس كذلك يعني؟ خلق الله الخلق ثم استوى إذن نقول أن الله تعالى كان ولم يكن شيء كما قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن أي مخلوق فأول ما خلق الله عز وجل بعد أن يقولون أول ما خلق, خلق خلق خلق كما في الحديث الصحيح أول ما ضرق الله خلق خلق فقال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كال إلا يا المسيات فبعضون يقول أول ما خلق خلق العرش ففرما؟ فجاء من عرشوه على المال كان عرشوه على المال قبل الخلق وقبل خلق الأرض لا تنزلنئ على هذا العرش الا بعد ان فرغ من الخلق قالت السماوات والارض فيكتب الايام ثم استوى على العرش وهذا الوليد غير الله سبحانه وتعالى على العرش يعني على العرش يظهر لله شيء ابدا ما مخلوق هو اعظم مخلوقاتنا لكن بالنسبه لله لا شيء خلاص يا جماعه يبقى الله تعالى ما اتتوقع على العرش إلا بعد أن طارق من الخلف كما قال قل الله عليه وقال له ذلك طيب هذا الاسواد ما معناه الاسواد ما معناه من معهل العلوب والانتفاع قالوا العلوب والانتفاع والاتفراق طيب هل هناك سؤال هل هناك من ترى في الضال من يمكن هوه على العشر الجواب نعم طيب كيف يرضون على قول الله تعالى ثم الثواء على العرش كيف يجبون عن هذه الآية؟ رضون الله تعالى تعالى يقول أرحمنا على العرش الثواء وهو يقولون لا قالوا أن الاستواء هنا معنى الاستلاث الاستواء بمعنى الاستلاث هل نسلم لهم بهذا المعنى؟ لماذا؟ باهل الروى اولا اهل الروى اولا لا يقرونه هذا المعنى للاختلاء ويقولون ان الاختلاء انما يكون من مغالبه من ايه؟ مغالبه الاختلاء يعني لازم في كل واحد مستوي واحد يعجل سر استوليت منك على هذا القلب يعني خلطه منك عنوة صح؟ استوليت منك, منك على هذا الكتاب يعني خلطه منك فيما فيه مغلبة ولا والذي يغلب هو الذي يكون إلهاً حقاً وهذا ممتنع في جناب الله سبحانه وتعالى أن يكون له مناجر ومغالد ضمن من القران ان الذي هو اقن اللغه جاء فيه استواء ذلك المعاني ليس الاستلاء منها قران جاء بالعالم الاستواء الاستلاء ليس منها فمن يجانا ف قال الله عز وجل ولما برئ جسمه وتوى بكلام عمن عن, عن مود عليه السلام ولما بلغ شدته وتوى يعني ايه يا جماعه اذا ما كمل مرض المشكله توى اي كمل وله التواء بمعنى كمل طيب يأتي بمعنى القضل قال تعالى ثم الثوى إلى السماء ثم الثوى إلى السماء من الذي الثوى إلى السماء؟ الله سبحانه وتعالى ما معنى الثوى إلى السماء؟ أي تقضى السماء بإرادة. يبقى السواء هنا جاء بمعنى القرض بإرادة. معنى هذا قد قال الله عز وجل ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. فهنا نقول السبا هنا بمعنى على واتقر وارتفع طيب كيف نقر بلها الاحتواء في مثل هذه المعاني متى ياتي بمعنى كمل وياتي بمعنى قطب وياتي بمعنى على وارتفع كيف نقرط في هذه الحاله بين معاني الاقتول ذكرنا فلما بلغ الجدع ها واحترا ثم استمرأت ثم استمرأت على العرش المتأذن يجب أن هنا بالمعنى كل ما يمش كامل تأتي بمعنى كامل إذا لم يكن الفعل استمرأت متعدد لا يساب المتعدد بها كده وانا في حرف البقاء يا جمعانا فيكون كبيرة في الثورة إذا جاءت من ضيء الحارف يكون بمعنى كمر إذا جاءت معدى بحارف إلا يكون بمعنى هل تنصده إذا جاءت معدى بحارف عالى فيكون المقصد او المعنى الولو والاستطلاع طب ينتظر الكلام هذا الكلام صحيح تليم اه هذه الطاعدة لدي ماذا فينا اي حد المعنى بيضر يطلع على كلم من القرآن كلم تستوع من القرآن غلى هذه الثلاثة ها الترويقه دواتر ثويته انما ومن لعك على قال قلت هذا الكلام هو ايه ده مين كلام؟ اذا هو اذا ثويته يعني اذا علقه على الفل بعد كده ولا ممكن يكون معناه لا في ثويته يعني كملت على الفل لا لا لن يعني اين فوقيح الفوقيح اللي جدعنا هو فوقيح طيب حاجة تانية التوى على سوق اين النبات يا جماعة بيكون صمية فاينا التوى التوى هنا يعني اين نبات تودعي عن كده على سبع مكوة ورد كده كم تعالى؟ أرى؟ حديثانين يبحاني؟ هم؟ هل يستويهم عليه؟ في دعاء العقوب الدرس هل يستويهم <تصفيق> عليه؟ هم؟ هل يستويهم؟ هل يستويهم؟ عليه؟ ذي المعنى إيه؟ سعطتم عليه؟ مع معنى سعط فيه نعم المرتفع هنا ايه؟ الـ علو والارتفاع واحده ده بيركب على حاجه فوقها ده علو وهذا ارتفاع وهذه قاعده طقيقه ليس فيها جدال لان هذه قاعده قاعده لغويه في بيان المعاني طيب فيه أيضاً وستويت وستويت هي ايضا مكتويه واستوت على الجودي الفلك بتاع سيدنا نوح استوت على الجودي استوت على العلوم هنا ايه الارتفاع يعني استقر على الجبل وعلى على الجبل وارتفعت على الجبل خلاص طيب اذا نقول الاستواء بالنسبه للاشياء ليست بكيفيه واحده استواء السفينه غير استواء النبات غير استواء الانسان ولا كذا استواء رب العالمين يختلف عن استواء المخلوقين فتوح سبحانه وتعالى يا ثلاثه ويليح بجلاله وكماله كما معنى كده يا جماعه اننا نثبت معنى الاتواء لله معنى الاتواء لله ولكن التثبيه لم سبحانه وتعالى فلقوله كما قال مالك غير الاتواء معلوم قال لي طول ايه معلوم, معلوم يعني ايه معلوم معلوم معلوم المعنى والكيف مجهول ما معنى الكيف الكيفية. الكيفية. الكيفيه الكيفيه حكايه الكيف والايمان به واجب لماذا الايمان به واجب لانه نطق بذلك القران فام والسؤال عنه جدع لماذا كان السؤال عنه جدع لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما تكلموا في هذه المساله ابدا طيب احنا قلنا ان المعتزله وغيرهم اولوا معنى الاثبات الى الانفلاء صحيح طيب, طيب ماذا ندلون على هذا بو ترينا دليلهم ان الادواء معناه قد الى بل شيء ينتهى بالاقطر يقولون استوى بشر على نار من ورق التلين ورا ده من من راء تبدا بشول على راء من غير تاء ك ولا ده من راء ورا ده هو هنا المعنى ايه الاستلاء الاستلاء مو طبعا المعالي معنى اللغوي العالي نرتفع بها من الشارع نرتفع بها ان ايه من شعر العرب لكن هذا القدام مقيد بما اطلعنا قبل ثلاث مئة وعشر رجليا أي بيت شعر الآن تحدي ثلاث مئة وعشر رجليا بنقول أن هذا يؤكدنه معنى يؤكدنه ايه؟ معنى ليه؟ هذا بيته بعد ثلاث مئة وعشرة الثلاثة بالأسينة فأصبح يظهر في الشعر ما ليس من اللغة أعود بمعنى يعني يا جماعة لن تخلق لغة لا لغة لا ممكن أن نستخلص بيه فهو يقول الأفضل والأفضل كان يشعر في الجاملية ويقول أن أضغط الإسلام لا لكنه كان مصرانياً كان إيه مصرانياً سلماً الأول الثالث أن هذا البيت لم يسبب انه من القول الافضل يبقى اول حاجه بنقولها ان هذا البيت والاشياء لم يثبت نسبه الى الايه الى الطقس والسمه لا يلزم دي وان ثبت طراب جذري يعني نقول ان الطقس كانا طواليا وان صار له بولالات في وصف الله عز وجل له بولالات في وصف الله عز وجل مفهوم الكلام يا جماعه ها طيب الحجه الثانيه انهم قالوا لو كل استوى بمعنى على فهذا يعني الجلوس والجانب هو بالمجرور عليه وهذا باطل يقوى يعني انا دلوقتي يا جماعه قاعد على كرسي حاوينه ولا لا صح كده المجرور عليه فكرته مستنيه اننا لو قلنا استوى بمعنى على يعني جلس والجالس يقوى بالمجرور عليه وهذا غلط كيف الرد عليهم كيف الرد على هذه الشبهه هدى عارف؟ كيفة نرد عليهم هذي الشبهة هنالك ممكن نقول يا الله تنشح حبيته تدفع عني من الأنسان عن سبحانه وتعالى شبهة الجلوس و شبه بالإنسان يعني حلال عشابهته بالإستلاو والسهل يعني مغالبة أو استركة ده لجزء الله سبحانه وتعالى معلومه ثانيه ولكني رجع المعلوم المعنى ولكن الموضوع التالتيا لانه ما هو بيقولوا ان معنى انتوا تقولوا على يعني جده احنا نقول له لا هو ما اثبت لنفسه الغرور انما اثبت لنفسه ايه علم والله عز وجل كثيره لا نعرفها كثيره لا نعرفها ولا نعلمها وما علمنا الله اياها صحيح ولا لا؟ فنقول الآن إنتم الآن شبهتم الخالق للمخلوط فقلتم صلم علي وأجلت أنت بتتكلم علي شكل المخلوط إذا علت علوت على الكرسي زي ما أنا وجدوها تعالى على الكرسي يعني ارتفعت عليه وجلست عليه أجلت المخلوط لكن في مسبة للآل أمر يفتلس الأمر يفتلس لأن ليس هناك كالفية صفة مشتركه بين الخالق والمخلوق ممكن نشترك في المعنى فقط زي هناك شخص حليم صح ولا لا والله حليم فباشتركنا مع الله تعالى في معنى الصفه وليس في الكيف يعني نقول ان فلان حليم قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم حليم وفي ايه ثانيه تبشرناه بغلام علي والله تعالى متصل بهذه الصفه صفه الحلم مش من اثناء الحلم هو من صفاته الحلم فهل حلم الله عز وجل في كيفيته ككيفيه حلم المخلوق لا كذلك نقول في مساله الافتداء نقول انتم اولا شدهتم ثم عطلتي لكن كان ممكن ان تقول كما قال السنه ان الله استوى بمعنى علو ولكن علو غير معلوم الكيفيه غير معلوم الكيفيه مثل بقوله خالص عقلنا وقاعد جالس طب احنا دلوقتي احنا قالوا سنه هيردوا علينا احنا عارفين ان الاستواء هو بعدين في وقت اننا نعرف الكيف احنا احنا نصدى بقول كده هم لهم ما كيفوهم قالوا بيقعد وبيجميزا الانسان احسن لا احنا بنقول لي ايه انكم شبهتم اولا ثم عطلتم ثانية ايه اه اه يعني جابانا اخو جابانا ورجعوهم ثانية نايت ثانية اه بصوا يا جماعة هم بيقولوا ان احنا لو قلنا انه عالى بمعنى ارتفع استوي بمعنى عالى وارتفع يبقى انتم بتقولوا انه جلس على العرش اولا نحن نقول اهل السنه لا يقولون بالجلوس صح انما يقولون بالايه بالاستواء خلاص ثم قول الانسان على عرشه يعني جلوسه على عرش هذا بالنسبه للانسان اما بالنسبه لله فالامر مختلف ليه الامر مختلف لان الخالق غير المخلوق فإذا قلنا أن علو الله عز وجل له كيفية غير علو المخلوق يكون صحيح ولا خطر يكون صحيح فهما لما قالوا أن العلو لو إحنا قلنا بمعنى العلو والارتفاق للسواء بمعنى العلو والارتفاق يعني أنه جبت نقول له ما هذا ليس هو المعنى ليه؟ لأن استواء الإنسان على السفينة كالاستواء الإنسان نفطه إذا كبره وضلق كالاستواء النبات إذا كبره ونفجه وكمن طيب إذا كان المخلوقات بتختلف في كيثية الاستواء مش من بعض أولى أن الله سبحانه وتعالى استواءه يختلف عن كيثية المخلوقين ها؟ وطلب؟ حتى يستطر على حاجة تانية يا جماعة؟ ها؟ مفهومة دي يا جماعة طيب؟ طلب من شبايا نفعه؟ اللي مش فاهم كله فاهم طيب الحمد لله الما يتدللون على ان الاستواء هنا معناه الابتلاء على المن اختلافهم مع اهل السنه في معنى العرش افتلافهم مع اهل السنة في معنى العرش احنا قلنا يا جماعة ان الله يستوى على ايه؟ يعني لو عرش وابنى بيوش عرش هو قلنا كمان بنقول بيو عرش لكن العرش اللي معنى العرش عندنا ما يقول ايه؟ معنى العرش عندكم طبعا؟ اذا هو عايزين مثلا يا جماعه يعني قلنا هذا الدور كده وايضا يعني باليد بمعنى معنى الاولوجي الابتلاع بيرود العوش معنى اللبن وبكر ثم كذلك اه لحظه هو عمل بيقول خد التاني قول العرب بتقول يعني ضاع او هلك ملك كورد يعني نقول دهلك ملكو قيصر او قيصر ضاع الملك هنا يعني المعنى ايه ضاع عرش كلال او هلك عرش كلال بمعنى هلك ملك كلال هلك ملكه كده يا جماعه هو بيقول ان عرش معناه الملك والعرب بتقول ضاع او هلك عرش كلال كنايه عن ايه ضاع ملكه مش كده هلك العرش الملك خلوه يعني ايه؟ انت انا مولكو اش كده؟ طيب خلوه خلال يبقى معنى كده ان العرش عرش باطنان سبحانه تعالى معناه ايه؟ المل بولك خلال طب ايه انه فيه اوضنه؟ فيه؟ وايه بيناسبت معنى هون فيه؟ اولا هم اضراض انا تبقى معنى العرش معنى المل لأن العرب في العلم بتقول ضاعة او هذا كعرش قلان يعني ضاعة او هذا كملك هذا كلام مجددا منك في اللغة ليه؟ قمناها مكان قليلة تدونت على امن العرش بالمثلة غير الملك اولاً ما معنى العرش؟ معنى العرش معنى عرش يا جماعة هل لابت معنى العرش؟ ها؟ ما معنى العرش؟ لا احنا قولنا الكورتي الشئر والعرش شيء تاني ما هو العرش؟ قولي بل كورتي ها؟ العرش اطبالك ها؟ احسنتي بارك الله فيه يوقع معنى العرش تاريخ المولد قال انت عارف لما الملك يقعد على الكرسي هو بيتدل الكرسي هو اسمه العرش طب ما هو الكرسي طب هو ابو ظبي قاعد على كرسي هو موقعه قالنا رضى كيف يلقي؟ ولا يستطيع؟ العرش على العرش تقليل الموكي في قوة جاسة تعليم في الدنيا يعني من يستطيع المغروف من العرش من يستطيع ذا؟ اللي لا تستطيع عليه خلال؟ فإن؟ طيب إمتى في الوقت قلت لنا حالي؟ قلت لنا إن احنا متفققين معناه أولاد في أن العرش معناه في الموكي لكن هذا ليس هو المعنى الوحيد لانه هو المعنى الوحيد فان يقدر نور ان العرش قد يكون المقصود به الملك وقد يكون المقصود به تذليل الايه الملك فقدرت ان يكون ان المقصود بهذا الملك وماذا هو ان المقصود بهذا تذليل الملك المقصود بالله ثاني الملك الملك عند الملك لئن نلاقي التوليد التوليد مش ملخ هذا مركب فلو كنصولنا منه نقول ضاع مركه مش كده بقيت. ولا ايه وليس المقصود تير مركب تمام طيب يا جماعه احنا قلنا ان احنا وقفنا تمام ده يا جماعه مين ولا ده هذا المعنى نقول لهم هذا المعنى صحيح ولكن ليس معنى ذلك لأنه ليس هناك فرير موليك هلأ؟ طيب ما بتريد بقى على ألم لله عبدالله عرش حقيقي يعني هو يقول عرش الله كناية عن الموليك نقول لا بل عرش ربك سبحانه وتعالى حقيقي طيب كيف يبدأ كده على كده يا جماعة أن لله عرشه على الحقيقي القامة بالأي يقول <تصفيق> عشوه <تصفيق> على <تصفيق> المه ها ده النبي الله تعالى يقول ويحمل عرش ربيته هل ممكن كمانين يعني كمان الملائكه طب حاجه كده هل ممكن ان يكون مقصود هنا المول يعملوا مول كلام دي كمانين طب في الملائكه طب ممكن يا جماعه يمتلع ولا لا يمتلع طيب واحد اتكلم انا النبي عليه الصلاه والسلام قال ها؟ تمام يا جميل تمام؟ لا تمام يا جميل لا اول مره على فكرني بارك الله فيك بارك الله فيك فمش بتفهم بصوا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول اول ما التويث فالاجي بنوت عليه السلام منطق بتاعنا قواكب العرش او ممكن بطريقه القواكب العرش اذا العرش غير طالبنا طب على بيتوت الثلاثه واجلاء المول يبقى لا بد ان يكون حقيقي ها مفهوم ها طيب لو ان المرك ده ده اساس عمل المول هل الشيء معمول ولا لا ها يعني حاجه مش ملحوظه المول يا رجل الملك ده يمكنك ملكه قيدة وقيدة أو يمكنك ملكه قيدة ولا هو شيء معنى من نقول للناس دي فاليه ده هو الولاء والنساء ها ها ها ها يمكنك الوطار حد يا جماعة مش كاين أجيب يا جماعة حد مش كاين كلو كاين هاي يبقى الملك يا جماعة شيء معنى طب إذا قلنا إن العوش هذا معهوه فذلك يقول إنه هو يخنال ويحمد عرش يا ربي كتوطان ومن إذن فانيبقى يا ربي يكون إيه؟ حقيقي طيب الأمر الثاني أن المريعة للسلام جاب الموتى ممتق بقائمة من قواتم العرش فلاذا ممكن أن يكون به أنه هو يمتق ممكن؟ لا يمكن فمن ثم عرش المهمان عرش العلم حقيقي طيب اكتبوا بقى جميعا عشان تذكروا الكلام بك في البيتر العرش عندهم هو الملك قالوا العرب تقول ثلّ عرش كلان إذا ذهب العرب تقول ثلّ فه فه يعني هدف ثلّ عرش كلان او بني فلان اذا ذهب ملكه هذا صحيح كلام جايل ولكن لكل ملك طريق ملك كل ملك ليه طريق ملك يا ابنك عليه ولا لا يا جماعه ها طيب وذهاب هذا العرش يدل على ذهاب الملك يعني ممكن واحد يا جماعه يروح ياخد عرش ملك اللي هو الثاني يجري عليه دون ان يكون اخذ المملكه ممكن مش ممكن يبقى من لوازم ذهاب العرش من لوازم ذهاب العرش ذهاب الملك واهل السنه يقولون ان العرش هو طرير الملك وهو على الحقيقه واجلتهم فضل تعال ويحمد عرش ربك تاولهم يومئذ ثمانيه الشاهد من هذه الايه ان الموت لا يهمل لانه معنوي يعني ايه معنوي معنوي احسنت وقوله عليه الصلاه والسلام فاذا موت اخذ بقائمه العرش الدليل الثالث وقف الله تعالى عرش بصفات تقال في صفات كريم او العرش الكريم ذو العرش المجيد يبقى ايضا ووططوا لانه مجيد ووططوا بانه عظيم رب العرش العظيم وقوله عليه الصلاه والسلام اول ما قالت الله خلق العرش يبقى معناها خلق الايه الملائكه فهم دول لا خذوا بأيكم يا جماعة في قرأة البروج مثلا قال الله عز وجل ذو العرش المجيد بعض القراء يقرأوها كما في حق ذو العرش المجيد فالمجيد عائدة على من؟ على الله ذو العرش المجيد فتكون سسا لذو الذي هو؟ الله محمد الله هناك قراءة أخرى قراءة متواثرة صحيحة قال الله عز وجل ذو العرش المجيدي فيكون المجيد العديد على معرفة خلال؟ شاهمتم يا جماعة؟ فهابت نعم صب ظلي صب ظلي عظيم في خلطه وكريم وكريم طفن الكرم يعني ايه يا جماعه كرم ان يكون له فرض على الخلق جميعا والتقاء ماشي والنجيب من العظمه من المجري خلاص فكل هذه الصفات جنين بالعرش فيكون العرش حقيقي ولا غير حقيقي اعتقد وبعض الناس تصور العرشه بالكرسي ثم فطروا الكرسي بالعين وان اذا لا يكون هناك كرسي ولا عرش معنى كلامهم كده ايه لا هناك لا كرسي ولا عرش عين طار ورفع الكرسي السماوات والارض يقولون ايوه تع الموات السماوات والارض هذا تحريف ولا تاويل تحريف تحريف لماذا صرف اللغة عن معناها لحظة ها ها ها ها احسنتي مبارك الله فيك ليكي شيئة انت وفهم احنا قلنا ان التحريف هو ايه يا جماعة صرف اللغة عن معناه من غير ايه من غير دليل صار اللفظ عن معناه من غير ايه من غير دليل والصحيح ان العرشه غرم الكره والكره غرم العزه والكرسي غرم العزه ولا يصح تفسيره بالعلم بل كرسي من المخلوقات العظيم الذي قال الله تعالى فيه وتعز في استنوات والقدر والعرش اعظم من الكرسي من اعظم العرش ولا الكرسي العرش مدين لون الكرتي موضع كلها و راح نقول نه اه اه اه اه اه اه اه اه لحظة لحظة تتضالي بقول ايه يا بطي اه ها لا اقولي انت هي عشان نطحق اه اه مين اللي قال خطر شير شير لك تقول ان الكرتي جزء من العرش اقول هذا خطر كرتي شير الكرتي شير والعرش شير شير و نعصر انا قلنا ان اعمل عرش يا جناعة دليل الملك والكرسي مرضى مرضى مرضى مرضى مرضى فضي حاجة بالحالة اه? لكن السؤال ما هو السؤال? لماذا الكرسي اوه الدليل على ان العرش اعظم من الكرسي? أحسنت برد الله فيك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السموات والأرض بالنسبة الكرسي إلا حق كحلقة في ثلاثة وما الكرسي بالنسبة العرش إلا كحلقة في ثلاثة يوما من الأعظم؟ يعني عظمة ذا إيه دا جدا لدرجة أن الكرسي بالنسبة العرش لا يستوي شيء ما هو إلا كحلقة في إيه؟ في ثلاثة كامل يا جماعة؟ وززت وأن شخنا العوج دائم طيب اللي نتعلم حاجة يقول طيب الف خلاصة اكتبوا بقى شوية معلومات كده الف خلاصة العرش في اللغة هو سرير الملك العرش في اللغة سرير الملك قال يوسف عليه السلام في الايه ورفع بويها على العرش وقالت ادخلوا مصر اشاء الله يا اماني رفعه لوين على الايه على العرش. على العرش فقال الله عز وجل في ملكه في ملكه بلقيس بلقيس ها ايكم ياتيني بعرشها ولها عرش عظيم لا عرش عظيم ايكم ياتيني بعرشها اللي هو فرير ملكها ولذلك لما ذكر تعالى سليمان وجدت عرشه هذا عرش قال كمان له هو يعني شاف العرش اللي هو ايه فرير ملكها فهمتوا كده عشان انتوا ما مشورتك ده انت عندك عندك هنا في مصر الكرسي والكرسي انما هو مش عرش اذا كان هذا خطب بالملك ويسمى عرش ماشي اه ده ده من ناحيه اه خلاص هذا سرير العرش ولذلك قال الله عز وجل عن الكرسه التي كان تجلس عليه قالوا ايه ولها عرش عظيم التي كانت تجلس عليه خلاص ثاني تاني على فكره انا اطمن لك عشان تركز اذا تكوني فاهمه بس ده بشكل على بس بقدر في الايه واللي قاعد على كرسي يوسف سماته حلوه بس ثلاثه كنت خاصه بمصر لما فر اس بدا في الفيوم كنت في موضع قدم بالنسبه لكل حاجه والله انت لسه عيب قوي على حدك بقى تقول لي ايه ده خاصه بمصر كلمه كنت لا انا بقولها يعني هي فاهمه ان ال... اي حاجه يقعد عليها ده اسمها واما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو علاها واظفرها كما جاء في الحديث المنقوط ماسا مات السفقة والأرضها إ That after height أنuckle camp والأرض Una إن وحدة فى عارس وإن قضل العرض على التى هاذا ماسا مات السفقة والأرضها إ That after height أ FARiver وإن قضل العرض على الكرس يطلب الفرا على تلك الحلقه والكرسي في اللغه الترير وما يقعد عليه والكرسي الذي ذكرته الله واضافه لنفسه موضوع قاد منه سبحانه وتعالى ما يفعد عليه نعم ما يفعد عليه هو الكرسي الذي ذكره الله وأضافه لنفسه والفع الكرسي أضافه لإيه؟ لنفسه موضوع قاد المرضى وقد جاء عن العباس بثمن صحيح قال الكرد موضر القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله وأما ما جاء عن الحتن البطر يعني واما ما جاء عن الخدي من ان العرش والكرسي واحد لا يطهر كذا قال العلامه المنطافي ابن كثير طب يا جماعه هوذا نكمل كفايه طيب احسن سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد اي صوت يا جماعه اتفضلي ها اتفضلي نسمع نسمعك اتفضلي الايه الاستواء صفه فعليه نعم نعم لا الاستواء صمت عليها الخت طول نزول الرب سبحانه وتعالى الى الثماني الدنيا ودي مساله موجوده عند اهل السنه طيب الله يكون على العرش الاعلى يا جماعه طيب ينزل الى سماء الدنيا كل ليله اذا كان ذلك لئن الان صحيح ولا كذب صحيح هذا حديث خلاص طيب فالمساله هنا اذا نزل الله عز وجل هل ينزل بعرشه او ينزل ويخلع منه العرش ام ماذا لا مش حنقول ماذا النزول نزول حقيقي الى ثمال الدنيا واحدة نحف تطريبا محيط بجميع الشيناس نعرف ده موضوع ثاني لابن يتجريس قاله السؤال هل إذا نزل الله ينزل ويقلب منه عرشه ولا ينزل بالعرش ولا ينزل ولا يقلب منه عرشه هذا السؤال ويقلب منه عرشه طيب هات ماذا علينا معاملات عبية لأنها العظم التالسات الاثلاثة نعم لأ العظم التالسات الاثلاثة طب ولا مستوعات التالسات الاثلاثة يعني لا تنفتك عن اللاعب اللي وجل ادبت وبعدين التالسات الاثلاثية كانت ولا نالت فان كان الله متول على العرش قبل خلق الخلق ها اه يبقى خدها ايه ثالث احسن طيب بصوا يا جماعه اتفضلوا ينزل نزول حقيقي النزول يا ليك بما كان وجلاله ها قالك ما نزلنا ما حاجه تنزل بيسيب العرش ولا ولا بيسيب العرش خالص السؤال يا جماعه اذا نزل الله عز وجل هل ينزل ويخلوا من العرش ولا ينزل ولا يخلوا من العرش طيب العلماء أهل السنة اختلت جاهدي المثال فقال بعضهم ينزل ولا يقلو منه عرشه وبعضهم قال ينزل ويقلو منه العرش وبعضهم فكت وقال هذه مسألة محدفة التقوط عنها أولى ولا قول ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا ولا نسال هذا السؤال لان الصحابه رضوان الله عليهم ما سالوا هذا السؤال لرسولنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا فان ينزل ويقلو من العرش او لا يقلو من العرش ما سالوا هذا السؤال فالقول الاولى السقوط عن هذا الدواء فهمتوا يا جماعه يبقى كل هذا دي اقوال اهل سنه وجلال تنتج قالوا اما عالم من علماء السنه قال ان الله ينزل ولا يكل من عرشه لا نستطيع ان نقول له انت مبتدع والذي يقول ينزل ويكل من العرش لا نقول له ايضا انت مبتدع ولذي يفتت بقول له انت اولى بالطريقين انت اولى من الطريقين لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام ما اخبرنا بهذا وهذا لا يؤطر اليه الا بالوقت وليس هناك وقت في هذه المساله نعم فضله من سامع والله لا مو كل كل فريق من هؤلاء يقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكمال لا نعرف الكيف لكن هي المساله متعلقه بالعرش هل ينزل نزولا يليق بوجهه بدلاله وعظمته ولا يحل منه العرش ولا يضمنه العرش يقولها كده يعني لكن الكل متفق ان الله يأمر النزول يليق بجلاله ليس كنزول المقلوب طبعًا يا جماعه انا بنزل بند بنعتين المعروف كيف ولا مش معروفه لكن نزول الرعد غير معروف فالمعروف مش المعنى غير المعروف الكيف لان نزول معروف من اعلى الى اكسل مش كده او الهبوط من اعلى الى اكسل خلاص لكن نزول نزول لكن كيفيه النزول لا يعلم الا الله كيف ينزل حد هو حد شاف الرعد وهو ينزل هل ربنا علمنا في القرآن او في السنة وقال لبنا انزل بهذه الكافية نوع ده الكلام ها سؤال ثانية يا جماعة كل فاهم أردونا الثاني الثاني سبحان الله سبحانه وتعالى يا معادي عشق محمد حسن عمل يا اسم موضوع الاستباع ده ده يقول ليه مشكلة عند الناس الاستباع لو يعدوا ثاني